فَل تُمَرِفِيب إِلَّ مِرَ أَظَيرَ وَلَا تَسْتََفْ إِفِيم مِنْ غُم حَدَ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 وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا Kulillahü aallamu bima labissu Lahu vayibu semaawati vala ardu Abusir bihi wa asmi'a Ma ولا يشرك في حكمه أحدا واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا ذِلا لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ